الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور فمن الذي كفر بربه يعدلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله من السور القصيره في القران سوره جاءت بثوابت من العقيده الاسلاميه انها سوره الكافرون ولذا فان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقراها قبل النوم هذه صله وفي ركعتي الفجر وركعتي المغرب البعديه وفي الوتر وفي ركعتي الصلاه هذه المواضع تقرا فيها سوره الكافرون فما هو السر ما السر في ذلك استملت هذه الصوره على مبدا عظيم هو الاعتزاز بعقيده التوحيد والثبات عليها وعدم المساومه عليها مهما كانت الاسباب انه من اجل هذه العقيده القناعه ومن اجل هذه العقيده رزقنا الله لنعبده ولا نكره انه مهما كانت الاسباب وعظمت المصالح وضغط الواقع كما يقولون كل ذلك ليس مسوغا ان يتنازل المؤمن عن شيء من عقيدته انه المبدا الذي عكسه بعض المنتسبين اليوم وقبلهم طوائف كثه تنازلوا عن مبادئهم حتى لم يتبق عندهم شيء نعم ان هؤلاء عدسوا مفهوم قوله تعالى لكم دينكم ولي دين فلم يستدلوا بها على وجه صحيح فزادوا كل الفوارق العقديه أذاب كل الفوارق العقديه وصارت اخوتهم قائمه على ما يسمى بالانسانيه او المصالح المشتركه فكثيرا ما نسمع المتلاعبين بعقيده التوحيد والمميعين للولاء والبراء يستدلون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين سبحان الله ما هذا التلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين دعني عندهم الا تنظر الى اي احد من منار العقيده هل هذا هو مفهوم قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ان لهم ان يصح لهم الاستدلال لانهم نسوا شط مما ذكروا به والله المستعان ينبغي ان يعلم ان السبب الرئيسي الذي جعل بعض الناس ينحرفون في تفسير هذه الايه انهم تبعيه مطلقه لكفار لا سيما الغرب وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى ظاهره اجتماعيه توجد في كل الازمنه حيث قال في مقدمته او عبر في مقدمته ان هذه الظاهره في قوله ميل المغلوب الى تقليد الغالب والنظر اليه بضعف وانكسار هذه الظاهره انتشرت بنطاق واسع بين المسلمين منذ اواخر الدوله العثمانيه حيث ظهر كثير من المسلمين بحضاره الغرب وليس غريبا ان يقع هذا العج والضعف من جهله وسدجه وبلده لا سيما وسياسه التغريب والعلمنه استعلت ايماك فعال وركز عليها اعداء الاسلام لكن الغريب جدا ان تقع مثل هذه الدونيه عند بعض الصالحين وعند بعض المصلين والمتحمسين لنصرة الاسلام والمسلمين الدليل على ذلك ما يظهر احيانا من شعارات لا سيما ما ظهر من قبل اكثر من 20 سنه تقريبا شعارات فكريه تحت مسميات مثل اشتراكيه الاسلاميه ديمقراطيه الاسلام اليسار الاسلامي ما هذا ما هذا ايها الاخوه هل ينسب الى الاسلام ديمقراطيه هل ينسب الى الاسلام اشتراكيه هل ينسب الى الاسلام يسار ومعروف ماذا يعني اليسار حتى صرنا نسمع الفن الاسلامي والغناء الاسلامي وليس بمستبعد اقول ليس بمستبعد ان يقولوا ربا اسلامي وقمار اسلامي وسياحه اسلاميه الى اخر ما يقوله هؤلاء هذه الظاهره ازدادت في السنوات الاخيره اضطرادا مع الروح الهزاميه السائده عند كثير من المسلمين حتى صار بعض المفكرين المسلمين يفكرون بروح منهزمة فهمهم الاكبر هو ارضاء الدوائر الاعلاميه الاجنبيه ويظهر هذا في سلسله متنه من الخنازيرات عن بعض اصول الاسلام واحكام الشريعه لماذا حتى لا يوصف المتكلم بانه متشدد متطرف اصولي صار بعض المبرزين الإسلاميين يتهرف من الحديث عن مبدأ الجهاد في سبيل الله ومبدأ الولاء والبراء والتهرف أيضا من تكثير اليهود والنصارى الذين هم كفار بإجماع المسلمين دون خلاف ميئت عقيدة الولاء والبراء وظهر كثير من الدعوات إلى التقارب بين الأزيان وعقدت التحالفات مع احزاب كاثرو يساريه او علمانيه في بلاد الشام لقد كانت دعوه محمد صلى الله عليه وسلم واضحه جليه منذ ايامها الاولى فحينما راى المشركون قوه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وروا ارتفاع الناس حوله عليه الصلاه والسلام أرادوا أن يجروا المسلمين إلى التفاوض على المبدأ نعم التفاوض على المبدأ على لا إله إلا الله وأرادوا أن يخوضوا مع المسلمين سياسة الترقيع والقبول بالحلول الوسط والمنافع المشتركة فأنزل الله سبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ديني تكرار لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ما سر هذا التكرار ما سره ايها الاخوه ان كتاب الله تبارك وتعالى لا تنفتح كنوزه الا لمن نظر اليه وقراه وتدبره من اجل ان يستفيد في واقعه قبل أن يستفيد في آخرة تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ لأنه كان من مبادئ الدخول في الإسلام أن يكفر الإنسان بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى تربوا على هذا المبدأ وهم أعز شامقون بإيمانهم ها هم يخرجون من غزوه اثقلهم فيها الدراح وكثر فيها القتلى انها غزوه احد التي حصل ما حصل فيها للمسلمين وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سالت دماءه الذكيه في تلك المعركه وانكسرت رضاعيته عليه الصلاه والسلام وشق وجه الشريف عليه الصلاه والسلام بعد هذه المعركه ينزل القران عليهم ليربيا فيهم هذا المبدا ينذر الله قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بعد الهزيمه وبعد ما قتل 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عددهم وماذا يمثل عدد ال70 بالنسبه لهم في ذلك الوقت ومن الذي قلت انهم امثال حمزه رضي الله عنه ومع ذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلوا ان كنتم مؤمنين نعم ان الثبات على مبدا العقيده قد يجر على صاحبه مزيدا من التسلل ومزيدا من التضييق والملاحقه من قبل أعداء الإسلام يهود ونصارى ولكن هذه هي طبيعة هدفين فما من نبي إلا وتسلط عليه قومه مرة بالسخرية ومرة بالإيذاء ومرة بالحرب الإعلامية والجسدية حتى قتلوا بعض الأنبياء قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي نبي عدو من المجرمين وقال ورقه ابن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي وقال قيصر الروم في حواره مع ابي سفيان رضي الله عنه قبل ان يسلم قال له ككذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبه يقول الله تبارك وتعالى ولقد كذب رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا واؤذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونسعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم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 وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان مبدا الثبات على منهج الاسلام وعدم التنازل عن اي شيء من ثوابته امر قد يكون سهلا في الظروف العاديه ولكنه يكون امتحانا صعبا عند حدوث الازمات وعند المواقف تحتاج الى جرئه ايمانيه مثل جرئه نبي الله ابراهيم عليه السلام والذين امنوا معه لما صرحوا بعقيدتهم وتبرؤوا من كل شعار كافر قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برااء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداواة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه دعوه ابراهيم ايها الاخوه في الله لماذا نخجل من اسلامنا لماذا يقتل الواحد منا ان يصرح بعقيدته لماذا لا نتحدث عن الاسلام وعن مبادئ الاسلام وعن احكام الاسلام بشجاع وثقة فليصفنا غيرنا بما شاء وهل يرجى من اعزاء الاسلام الا المعاداة نعم لا يهمنا حكمهم علينا ما دمنا لم نتجاوز سريعا نعم وما ضمنا لم نصل الى درجه العلوم المرصود بسرع الله اذا لم نصل في حكم من الاحكام فلماذا ايها الاخوه نخجل من اظهار عقيدتنا هذا الوضوح وهذه الصراحه شرط من شروط نصر الاسلام والمسلمين يقول الله تعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه راجعو تاريخ الاسلام ايها الاخوه ان الاسلام لم ينفطر في يوم من الايام وعقيدته ليست واضحه لنا لا بد من الوضوح حتى يسير الناس على مبدا واضح هو الذي يريده الله اما ان يصير الناس على عقيده غير واضحه لا يرجى للاسلام نصر ان الثبات على عقيده التوحيد عبء ثقيل نعم وحمل ثقيل نعم لا يقوى على حمله الا الاقوياء في دين الله حقا ولكن يجب ايضا ان نقول ان الهزيمه النفسيه عند المسلمين هي اخضر الوان الغزاء والعاقل من يعظ بغيره اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر الكفار والكافرين اللهم عليك باعداء الاسلام كافة يا رب العالمين اللهم آمِننا في ارطاننا واصلح حال مسنا وولاة امورنا اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل لهذه الامه امرا رش يعز فيه اهل طاعتك ويزل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والزيد والفتنه والفساد اللهم انا نسالك الهدى والصقاء والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار